وَإِذَا حُصِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تَسْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمْ مَجَّأَهُمْ لِلْحَقِّ لَمْ مَجَّأَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ كُلٌ لا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفاه به جهيدا بيني وبينكم بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا عِثٌّ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ أُنزِلَ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِنُذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة قالدين فيها جزاء